وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونصيه مما وَنَقْنَاءَ أَنْعَامُهُ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَأْسَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا فُقُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا فعه ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهرا